حديث ابي هريره رضي الله عنه اوذى النبي صلى الله عليه وسلم ونني إن الله يقول يوم القيامة رب سبحانه وتعالى غف قياما هندبتا دميت اين المتحابون بجلالي متوا ددين قدينك يا خول جلت دد, دن دن كي دد انا خول جلت متوا يدي غف دار النبي هو سبحانه هو اليوم سبحانه وتعالى اليوم ادلهم في ذلي ارتن انين يتكناد هينغاساف يادغاسكينكي يتكناد يومالازم لا دلّة دلّة الا ذله غاف غاسكاديبين جيره إلا غاسكينكي يا وغودون سبحانه وتعالى غيسون دكسون بربادارين دد اناف والجله تيت مات وارتن غاس يتكنه غييا اركا غاسكاديبين جيره غاسكينكي الله انينغاسكينكي يتكنه دكسو ميت وادي بربادارين ناقف قياما قاسي نجيرو قاسنين هفكا ربيا سبحانه هو جالا إنما اكتو الباتي ما إنما انتو قاتم داك واقاف والجيلة تي واقاف والقابت تي ونواق الربور تي في غرغربات تي إشين والجيبية تي غرغربات داك سنوا قدون سبحانه وتعالى قاف قياما قاسي ساكا عرشيا كسكا عده داك واقاف والجيلة تندوب ربين شوكي ماي أين المتحابون بجلالي أليو ما في ذلي. أرطان. غاس إتكاننا. غاس كنكي إتكاننا. غيا غاس كاليبين إن جره غاس كنكي إجع الله. دو واقع والجيلاتين وان ديبه تجو اللياتي. إنما هواق مافره والجيلاتي. ووالجبيني وواق مافرهني والجبيني. رببي وان داك رجيت فانبات. رببي وان نوطلتنا. سبحانك اللهم بهمدي. أشهدو الله إلا إلا إلا أنت استغفروك